بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطهول لا إله إلا هو إليه المصير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 فَأَغْرِقِ الَّذِينَ نَتَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ الَّتِي وَعَدتَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَمَقْتُ اللَّه أكبر مِن أَكْبَر مَّقْتِكُمْ أَن تُنْفَسِحُوا إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا فَنَتَنَّى وَأَحْيَيْتَنَا فَعَتَرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إلى دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله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 الله هو السميع البصير، أ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من قوتهم وأكثر في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.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 وَقَوْمُهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْمُوا مِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِي الْعَوْنُ لَرُونِي أَبْتُ مُوسَى رَبَّهُمْ إِنِّي أَخَافُ أَن يبدل دينكم إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُنْزِغَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان من لي صرحا لعني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاضلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ نُزُومُ الْعَذَابِ إِنَّهُمْ عَرَبُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاوَنُ في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا فيقول الضعفاء الذين استكبروا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا؟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 وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ مُدًّا وَذِكْرَانًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ بحمد بِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِن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 وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبنغوا أشدكم ثم لتكونوا شروخا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْنُغُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي نُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ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 بأَنَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكَرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآتَرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ